اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أغلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي